فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا من الحن أجاز وجعل بينهما برصخ وحجر محجورا